تلاوه سوره بتا halaman 26 اعوذ بالله من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سكون ح سكون خ سكون س ص بس ح حب خخ خب يدون يتر يمون محزين محين محزين يخدعون يجون يحشون مقين مثمرين مثبتين يحسدون يحرسون يخسرون مخسرين مخرجين مخبرين أسطالا في الأرض عدد سنين لحسن هذا سيعمل العاملون كيف كان عاكبة المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج من أرض أثقال قال لا نحري عن الاخرتهم غافلون 71:29 بسم الله الرحمن خلذين خدينين خش عين خذين خصين خاضين يُخزون يُخرجون يُخذون مصخون يشتّون alamam yita'dulub bismillahirrohmanirrohim fasata'lamun hunakalisanadhirun wahum 'alama ma ma